يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم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 أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو هذا القرآن بل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشية لا وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله